الاغتراب للعمل سأغترب للعمل خارج وطني لكنك تعمل هنا وراتبك جيد المال كثير هناك والحياة سهلة أختلف معك بلادنا تحتاج إلينا السفر للعمل حلال وليس حراما قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم ولكن هل فكرت في أولادك؟ سأصحبهم معي أو أزورهم في العام مرتين كيف تحافظ على دينهم وثقافتهم ولغتهم إذا اغتربوا معك؟ لن أذهب إلى بلاد غريبة عن ثقافتي أرجو أن تصحب أولادك سأحاول ذلك وشكرا على نصيحتك هل وافق والدك على اغترابك؟ بالطبع وافق وإلا ما فكرت في الاغتراب هل ستقيم طويلا هناك؟ خمس سنوات فقط ثم أعود إن شاء الله أرجو أن تعود إلينا سالما غانما بارك الله فيك